ولا تقولوا لمن قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياؤ ولا كلا تشعرون ولا نفل بشيء dan kekhawfi dan kejohaan dan kucil dari amal dan anfas dan thamrat dan beri 117. وإنا إليه راجعون 118. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم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 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ ما بينناه للناس في كتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويَلْعَنُهُمُ الْلَّعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك آتوب عليهم وأنت تواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينفعون وَإِلَّا هُوَكُمْ إِلَّا هُوَ وَاحِدٌ لَا إِلَهِ إلَّا هُوَ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ